الباقامالمانو.dot.com <تصفيق> Hey Hey Hey، ازون ماستر. قل و مع انو ماش حاده. <تصفيق> فرصة سعيدة اللي بيقولوا صفحة جديدة رمينا الكتاب وقفلنا الباب اللي جاب لنا على المريض قالوا بنا قالوا وقالوا معايا اللي تقصطوقوا واخدنا حيوية برعز منهم دو الفتر في رواية ووجودي في حياتهم بأكبر ضعايا وفي في معامهم دي كانت نزال سايدهم على سابونة مال فجآنا قدهم اتسابلو بيا یا لده حدهم یوم عنا تسعى العشانه ديئة قوله عمل معك الدنيئة لما تبعدى تشوف الحقيقة دايرة جش ودايرة خيانة قوله لابس قناع الأمانة واللي ورا الوجوش ناس ما مايحبوش يشوفوني في مكانة صاروا وبانوا وكلوا كان في شراء يدعانوا مضلوبة كلها بالتعال عشان السبوبة بوحد السمانة عياتي مقلوبة للعنى الضراء كانوا في عناية قلت الليلية فجاء لقيتهم اتسلوا بيا ياللي دا حدهم يوم عليا كل ضربة تتردد على موقع مارگنات دوت